بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم وطن الشمس ومهد الأنبياء فرحة الموالي في أفراحنا وحياة الروح في أرواحنا نحن الكتاب جرى فينا حب الوطن منذ جرت فينا الدماء كلما استشهد رجل جاء رجل آخر ندفن الرجل على مهل ونمشي بين روح الأرض والرجال قد تم اللقاء بالبارود ومن قلب الحجارة نرسم المجد على زيتون شاره نشعل الليل على الليل مناره نشعل النار ونار من شراره نحن لن نرضى بأن يسكن في الروح أو الأرض التعب إننا فيها شجر والجذور كلما يأتي المطر وحياة القمح في القمح تدور بلغوا عنا العرب قد تموت الأم والطفل الصغير ويعاني الكهل في زنزانة السجن الكبير ويمر الوقت سكينا على الشهم الأسير غير أن الشمس في عز الصباح دار شرق من عمق الجراح فإلى قائد كتائب شهداء الأقصى العسير القائد المجاهد متوكل رضوان أبو مهدي أبرز مقاتلي كتاب شهداء الأقصى في الوطن والذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإلى إخوته الأسرة الأسير البطل نضال عنايا أبو فلسطين والأسير البطل إبراهيم ياسين أبو شفرة والعسير البطل مراد حسين والعسير البطل زكي ردوان والعسير البطل أسعد سويدان والعسير البطل نائل حسين والعسير البطل علي حسين وإلى الأكرم منا جميعا شهدان الأبرار العقيد أبو الوفا القائد العسكري العام لكتائب شهداء الأخصى في قلقية والشهيد البطل مهدي القيسي والشهيد البطل جاد ردوان والشهيد البطل محمود جاور أمنيس إليهم جميعا نفي بالعهد والوعد بأن نبقى على درب الشهداء ما دون، وبأن نبقى على درب المقاومة، درب الكفاح المسلح حتى تحرير أرضنا الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. فإليكم شهدان الأبرار، ناموا قرير لا ينعيه الأحبة، وحتما أننا. أسرار الأحرار إليك يا متوكل ردوان أبو مهدي اصبروا وصابروا ورابطوا فما النصر إلا صبر ساعة وإننا على عهدكم طال الزمان وأن قصر المجد والخلود للشهداء الأبرار الحرية لأسر الحرية الشفاء العاجل للجرح البواسل وإنها لثورة لمسيرة لانتفاضة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر، إخوتكم كتائب شهداء الأقصى. هجمت وما أحجمت سالته وتقدمت هجمت